dans le refaire ça m'a bred fait Hein on va faire le sale de l'amen 100 200 la c'est ça alors on est pas le <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا فإنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له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 وقد أجمع العلماء على أنه منهي عن الاستنجاء باليمين ثم الجماهير على أنه نهي تنزيه وأدب لا نهي تحريم وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه حرام وأشار إلى تحريمه جماعة من أصحابنا ولا تعويل على إشارتهم طبعا مسألة النهي في حقيقة الأمر إن مسألة صوارف النهي مسألة خطيرة جدا لو أنك اطلعت على كتب الأصول التي ألفت في المسألة لحترت وعلمت أنها ساحلة لا شاطئة له. من إحدى هذه السواحل التي يذكرها أهل العلم أن النهي إذا كان في باب الأدب فإنه يحمل على التنزيه، ولذلك يقولونه يقول هنا نو رحمه الله، ثم الجماهير على أنه نهي تنزيه وأدب، فيقولون أن النهي إذا ورد في الآداب، فيحمل على التنزيه. يقولون أن هذا من الصوارف، وبعض أهل العلم يقولون لا نحمله على أصله، وهو أن النهي للتحريم ما لم يأتي صارف يصرفه. من التحريم إلى الكراهة واضح ولكن جماهير أهل العلم يقولون أن النهي إذا كان من باب الأدب فإنه يعني ليس في باب التعبد المحض إنما في باب الأداب يقولون أنه يحمل على التنزيه أو على خلاف الأولى قال أصحابنا ويستحب ويستحب لا يستعين باليد اليمنى في شيء من أمور الاستنجاء إلا لعذر فإذا استنجى بماء صبه باليمنى ومسح باليسرى وإذا استنجى بحجر فإن كان في الدبر مسح بيساره وإن كان في القبل وأمكانه وضع الحجر على الأرض أو بين قدميه بحيث يتأتى مسحه أمسك الذكر بيساره ومسحه على الحجر فإن لم يمكنه ذلك واضطر إلى حمل الحجر حمله بيمينه وأمسك الذكر بيساره ومسح بها يعني وبرضو عايز يخرج اليمين من الحسابات ويقول أنه يمسك بالذكر بيده اليمنى الذكر استغفر الله يمسك باليد اليمنى الحجر ثم بعد ذلك يمسك الذكر بيده اليسرى ويتحرك بيد اليسرى دون أن يحرك يده اليمنى كأنها حجر منصوب قال ولا يحرك اليمنى هذا هو الصواب وقال بعض أصحابنا يأخذ الذكر بيمينه والحجر بيساره ويمسح ويحرك اليسرى وهذا ليس بصحيح لأنه يمس الذكر بيمينه بغير ضرورة وقد نهى عنه الله أعلم وهذا غير بصحيح ليس بصحيح فعلا غير صحيح والأخرب هو ما تقدم إنما انشقت شقت الأمور ديت واستصعب على المر فنقول أنه يعني يناول باليمنى أو يمسك الحجر باليمنى ثم بعد ذلك يكون استعمال اليد اليسرى في غير ذلك يقول ثم إن في النهي عن الاستنجاء باليمين تنبيها على إكرامها وصيانتها عن الأخذار ونحوها وسنوضح هذه القاعدة قريبا في أواخر الباب إن شاء الله تعالى والله أعلم لأن اليد اليمنى كما يقول أهل العلم أن هناك استقراء للشريعة أن اليمنى إنما تقدم في الأبواب التي فيها إكرام وأن اليسرى عكس ذلك ولذلك استدل العلماء بهذه القاعدة العامة المستقاه أو المستقراء من نصوص الشريعة على أن الإنسان يدخل المسجد برجله اليمنى ويخرج باليسرى ويدخل إلى الخلاء باليسرى ويخرج باليمنى ما الدليل على ذلك؟ أي كلها تبقى دل عامة استقراء الشريعة أن تقديم اليمنى في الأشياء التي فيها إكرام هذا هو الدليل، دليل عام، استقرائي، إنما ليس هناك نص، يعني نقول مثلاً قال رسول الله كذا، أو أن الآل فلانية تقول كذا، ليس عندنا نص، يعني بخصوص هذه الجزئية، سأدخل مسجد الخروج من المسجد وغيرها. قوله أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، هذا نص صريح صحيح في أن الاستفاء ثلاث مسحات، واجب لا بد منه هنا قال ثلاث مسحات مع أن الحديث يقول ثلاثة أحجار إذن هو اعتبر أن المقصود من الثلاثة أحجار هي الثلاث مسحات وهذا مذهب بالحنبل أيضا يعني المقصود هو مسحه ثلاثا لأن هي التي تذهب بعين وبأثر النجاسة قال ثلاث مسحات واجب لا بد منه وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء فمذهبنا أنه لا بد في الاستنجاء بالحجر من إزالة عين النجاسة واستيفاء ثلاث مسحات فلو مسح مرة أو مرتين فزالت عين النجاسة وجب مسحه ثالثة وبهذا قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وقال مالك وداود الواجب الإنقاذ فإن حصل بحجر أجزاءه وهو وجه لبعض أصحابنا والمعروف من مذهبنا ما قدمناه قال أصحابنا ولو استنجى بحجر له ثلاثة أحروف مسح بكل حرف مسحة أجزاءه يعني هو هو قال أن الثلاث أحجار يعني ثلاث مسحات فلو أن حجر له ثلاث أوجه فمسح بكل وجه مرة يبقى هنا أتى بالثلاث مسحات قال لأن المراد المسحات والأحجار الثلاثة أفضل من حجر له ثلاثة أحرف ولو استنجى في القبل والدبر وجب ست مسحات لكل واحد ثلاث مسحات والأفضل أن يكون بستة أحجار فإن اقتصر على حجر واحد له ستة أحرف أجزائه وكذلك الخرقة الصفيقة التي إذا مسح بها لا يصل البلل إلى الجانب الآخر يجوز أن يمسح بجانبها والله أعلم يبا لو قلنا إن, ان في مثلا مناديل اليوم مناديل الحمامات وهذه المناديل فعلا يستطيع إنه يزيل بها هذه النجاسة ولا يصل بلل إلى الطرف الآخر يعني يجعلها سميكة أو صفيقة كما قال إنه رحمه الله هذا أيضا تجزئ في مسألة إزالة الإزالة النجاس فالعبرة بإزالتها <تصفيق> يبقى هنا يعني الكلام ده لو لو أرجعناه إلى أوله هو المقصود بالثلاث أحجار ثلاث مسحات ثم اشترت الثلاث أحجار وبعدين رجع يقول أنه يجوز بالإيه لا لا لا بالخرقة يعني نقلنا إلى مسألة عن الثلاثة أحجار يعني هو كأنه يقول أن النص إذا كان حجرا فأنا أعتبر أن الحجر هو المسح يكون ثلاث أحجار ثلاث مسحات وإلا فهو أجزاء بالخرقة يبقى الأقرب أنها إذا زالت عين النجاسة ولو بمسحة واحدة أنها تجزي لأن المقصود هو إزالة النجاسة وليس التعبد بثلاثة أحجار وإلا إل وإلا فإنه قال أنها ثلاث مسحات قال أصحابنا وإذا, وإذا حصل الانقاء بثلاثة أحجار فلا زيادة عليها فإن لم يحصل بثلاثة وجب رابع لم لم يعني لم تزل هذه الثلاثة النجاسة عين نجاسة فيبقى يجيب رابع فإن حصل الإنقاء به لم تجب الزيادة ولكن يستحب الإيتار بخامس فإن لم يحصل بالأربعة وجب خامس فإن حصل به فلا زيادة وهكذا فيما زاد متى حصل الإنقاء بوتر فلا زيادة وإلا وجب الإنقاء واستحب الإيطار وضحت المسألة قال وأما نصه صلى الله عليه وسلم على الأحجار فقد تعلق به بعض أهل الظاهر وقالوا الحجر متعين لا يجزئ غيره وذهب العلماء كف من الطوائف كلها إلى أن الحجر ليس متعينا بل تقوم الخرق والخشب وغير ذلك مقامه يبقى الخرق والخشب وما كان في معناهما طب مثلا الزجاج ينفع لا ينفعش لانه املس فهذه الملاسة لا يستطيع بها الانسان هو يزين او ينقي المحل من النجاسة طب هل يجزئ الروث مثلا او الرجيع آه طبعا في ناهي تمام إذا كان طبعا نجس، فنبسلم في الحديث صرح بأنه قد هذا ركس، ثم رماها لما أتاه ابن مسعود بحجرين وروثة. ولذلك النساء رحمه الله باب عليها أن الاستنجاء بحجرين، بحجرين. وبعضه العلم قال أن هناك بعض الروايات أنه قال يتيني بثالث. فال... إذن المقصد كما يقول وأن المعنى فيه كونه مزيلاً. وهذا يحصل بغير الحجر وإنما قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة أحجار لكونها الغالب المتيسر فلا يكون له مفهوم كما في قول تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ونظائره يعني الآية تقول ولا تقتلوا أولادكم من إملاق أي بسببه ولا تقتلوا أولادكم من إملاق, إملاق. الفقر المضقع فيبقى لا تقتل ولدك من الفقر الحاصل لأن الآل الأخرى ولا تقتلوا أولدكم خشية إملاق فالخشية معناها أن الفقر متوقع إنما هنا قال ولا تقتلوا أولدكم من إملاق يعني الفقر حاصل مع وجود الأولاد فلا تقتل ولدك حتى لا يطعم معك فيقول ولا تقتلوا أولادكم من إملاق هل معنى ذلك أن الشخص يجوز له أن يقتل ولده بسبب آخر غير الإملاق آه طبعا لا يجوز يعني يقتلوا مثلا لأنه, لأنه سبه مثلا فإذا قتل قلنا لماذا تقتله قال أنا ما قتلت من الفقر الله نهى عن قتل أولاد حال الفقر إنما أنا ما قتلت من أجل الفقر أنا رجل ثري أو غني وأنا قتلته نقول أن مفهوم المخلاف ونمله لا يعمل به لا يعمل به لماذا لأن كلمة من إملاء خرجت على الغالب أن من كانوا يقتلون أولادهم الغالب فيهم أنهم يتخلصون منهم خشية أو أو الوجود الفقر الحاصل الذي لا يستطيعون معه العيش قال ويدل على عدم تعيين الحجر نهيه صلى الله عليه وسلم عن العظام والبعر والرجيع ولو كان الحجر متعينا لنهى عما سوى مطلقا قال لا تستنجو إلا بالحجر إنما النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاب هذه الأشياء فطالما أنه نهى يبقى هذا التعديد والذكر لهذه الأمور المتعددة دلالة على أن ما سواها يجوز قال أصحابنا والذي يقوم مقام الحجر كل جامد طاهر مزيل للعين ليس له حرمة ولا هو جزء من حيوان إذا هنا اشترط كم شرط خمس شرط الأول أن يكون جامد الشرط الثاني أن يكون طاهرا الثالث مزيل عين رقم عندك يعني عندك في الكتاب رقم عليها اكتب واحد على جامد اثنين على طاهر الثالث مزيل العين الرابع ليس له حرمة ولا هو جزء من الحيوان وهو الخامس طبعا الجامد يعني شيء يشبه الحجارة جامد تمام كده وهو ليس أيضا أملس كما قدمت كما في الزجاج وأن يكون طاهرا الطاهر معناه معناه أنه ليس عينه نجسة ولا متنجسا الفرم بين العين النجسة والمتنجسة ها العين النجسة في ذات ذاتها نجس ذاتها نجس المتنجس ما أصابته نجاسة يعني الأولى النجاسة حقيقية والثانية النجاسة حكمية لا حكم النجاسة وإلا قد يزال عنه هذا التنجس بشيء من الأشياء المعلومة في زالة النجاسة يبقى كل جامد طاهر مزيل للعين, مزيل للعين. أن يكون هذا الجامد له قدر على إزالة العين ولذلك قلنا أن الزجاج لا يصلح لماذا لا يصلح؟ لأنه لا يزيل العين ليس له حرمة يعني هذا الأمر ليس له حرمة يعني ليس ملكا لآخر مثلا كالمغصوب والمنهوب وغيره ليس له حرمة هو جزء من حيوان يعني أعزكم الله الإنسان يأتي على بعير مثلا يمسك دليل البعير يتمسح به هذا ما يا صح أتمام كذا ليه وقد يكون ليس له حرمة من طعام لأنه لا يجوز استعماله أو الروث الذي هو طعام دواب الجن واضح بأيضا هذه الخمسة شروط لابد من توفرها في هذا الشيء الذي يقوم مقام الحجر يبقى الأول أن يكون جامد طاهر مزيل للعين ليس له حرمة ولا هو جزء من حيوان قالوا ولا يشترط اتحاد جنسه فيجوز في القبل أحجار وفي الضبر خرق ويجوز في أحدهم حجر مع خرقتين أو مع خرقة وخشبة ونحو ذلك والله أعلم طبعا بعض الناس ممكن يضحك يقول الكلام ده يعني احنا في غينة الحمد لله الماء متوفر و... أنت لا تدري إلا علك تضطر إلى موقف تحتاج فيه إلى هذا الفقه وحقا الأمر أنت لو استوعبت يعني كلام الفقهاء قديما في بعض المسائل كنت تقول أنهم يتكلمون في خيال ومسائل افتراضية ولكن بعض هذه المسائل الافتراضية تقع الآن ونحتاجها نحن فجزاهم الله خيرا قوله أو أن استنجي برجيع أو عظم فيه النهي عن الاستنجاء بالنجاسة ونبه صلى الله عليه وسلم بالرجيع على جنس النجس فإن الرجيع هو الروث وأما العظم فلكونه طعاما للجن فنبه على جميع المطعومات وتلتحق به المحترمات كأجزاء الحيوان وأوراق كتب العلم دي برضو ممكن نضيفها فيما ليس له أن يكون ليس له إيه؟ حرمة مسألة كتب العلم ولا فرق في النجس بين المائع والجامد فإن استنجى بنجس لم يصح استنجاؤه ووجب عليه بعد ذلك الاستنجاء بالماء ولا يجزئه الحجر لأن الموضع صار نجسا بنجاسة أجنبية واضح المسألة دي يعني هو أتى بمائع متنجس أو متنجس ثم بعد ذلك استعمله في إزالة النجاسة هو عمل إيه صحيح زادت النجاسة ولم تقل في بول في الحالة دي لا يجزئ إلا أن يستعمل الماء لأنها صارت آية المام طبعا هو إن مسألة النجاسة الأجنبية أو غيرها العبرة بزوال النجاسة يعني إن بعد ذلك بحجر فخلاص ما فيش مشاكل إنما المهم أن تزول عين الإيه النجاسة إنما هو هنا بيعتبر الماء الأصل كما هو قول جمهور أهل العلم أن الماء هو الأصل في زالة النجاسة إنما القول الثاني وهو الصحيح من كلام أهل العلم أنه يجوز أو أو تزال النجاسة بأي مزيل طالما أنه يعني ليس بنجس وليس ليس بنجس لا الحرمة بعض العلم كابن ثامية لا يشترط مسألة الحرم يقول إنه هو فعل وأفهم باستعمال الشيء المحرم ده يعني لو أنه أتى بماء المرصوب ابن ثامية يقول أنه زالت نجاسته وفي نفس الوقت اثم باستعمالي لهذا الايه لهذا الماء وضحت المسألة نعم الماء نعم الماء ما هي المائع يعني معناه السوائل ما هي الخرق مش جامد طيب ده هو بول ولا فرق في النجس بين المائع والجائع إن كلاهما له نفس الحكم إن استنج به ده معنى الجملة معناها إن هو لا فرق أنه يستعمل مائع أو جامد نجسا فيستنجي به فإنه إن فعل ذلك لا يجزئ إلا الماء ده معنى الكلام طب نخلي الأسئلة للآخر أنا سأزينكم يعني. قال ولو استنجى بمطعوم أو غيره من المحترمات الطاهرات فالأصح أنه لا يصح استنجاؤه ولكن يجزئه الحجر بعد ذلك إن لم يكن نقل النجاس من موضعها وقيل إن استنجائه الأول يجزئه مع المعصية. طبعاً ده القول ده الآخر. استنجائه يجزئه لأن العبرة هي إزالة النجاسة. يعني الإنسان يؤجر على إزالة النجاسة. إذا ما هو ليس متعبداً أو متعبداً بأنه يزيل النجاسة بنوع من أنواع المخصوصة في إزالتها. يعني مش متعبد بالماء فقط. إنما بأي مزيل على الراجح من كلام أهل العلم. فإن استنجاؤه الأول يجزئه مع المعصية باستعمال هذه الأشياء التي كان لا يجوز له استعمالها قال وعن سلمان رضي الله عنه قال, قال لنا المشركون إني أرى صاحبكم هكذا هو في الأصول وهو صحيح تقديره قال لنا قائل المشركين أو أنه أراد واحدا من المشركين وجمعه لكون باقيهم يوافقونه قول صلى الله عليه وسلم ولكن شرقوا أو غربوا قال العلماء هذا خطاب لأهل المدينة ومن في معناهم بحيث إذا شرق أو غرب لا يستقبل الكعبة ولا يستدبرونها يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم شرقوا أو غربوا لقوم إذا شرقوا أو غربوا فإنهم لا يستقبلون القبلة ولا يستدبرونها وكان هذا الكلام مخصوص بأهل المدينة لأنهم إذا شرقوا أو غربوا لا يستقبلون القبلة ولكن إذا كان هناك قوم إذا شرقوا أو غربوا استقبل القبلة نقول لهم لا تشرقوا ولا لا تغربوا وضحت؟ يعني هذا النص من الحديث خرج لقوم مخصوصين وهم أهل المدينة ولذلك أنا أنبهكم أن بعض إخوانا يقع في سوء الفهم من هذه الجزئية إن هو قد يأتي بحديث له سبب أو يأتي بحديث له قيود أخرى خارجة عن نص الحديث، فقول طالما أن الحديث وصلنا صحيح نعمل به، ونفصله عن الشرقي أو غريبه. طيب أنت شرقت وكنت في اتجاه القبلة مستقبلا أو مستديرا يقول لا خلاص الحديث صحيح ولا مش صحيح. صحيح، ولكن الحديث له مناط لابد من فهمه. وضح الفكرة؟ قوله فوجدنا مراحيض هو بفتح الميم والحاء المهملة والضاد المعجمة جمع مرحاض بكسر الميم وهو البيت المتخذ لقضاء حاجة الإنسان أي للتغوط قوله فننحرف عنها معناه نحرص على اجتنابها بالميل عنها بحسب قدرتنا قوله قال نعم هو جواب لقوله أولا قلت لسفيان بن عيين سمعت الزهري يذكره عن عطاء ثم بعد ذلك ذكر ترجمة أتى بالبالأسناد ثم تكلم عليه كلاما يعني حديثيا قال الذرا قطني طب هذا غير محفوظ عن سهيل وإنما هو حديث ابن عجلان حدث به عن الروح وغيره وقال أبو الفضل حفيد أبي سعيد الهروي الخطأ فيه من عمر ابن عبد الوهاب لأنه حديث يعرف بمحمد بن عجلان عن القعقاع وليس لسهيل في هذا الإسناد ذكر راه مية ابن بصطام عن يزيد بن زريع على الصواب عن عن ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بطوله وحديث عمر ابن عبد الوهاب مختصر قلت ومثل هذا لا يظهر قطحه فإنه محمول على أن سهيل وابن عجلان سمعاه جميعا واشتهرت روايته عن ابن عجلان وقلت عن سهيل ولم يذكره أبو داود والنسي وابن ماجا إلا من جهة ابن عجلان فرواه أبو داود عن ابن المبارك عن ابن عجلان عن القاقاع والنسي عن يحيى ابن عجلان وابن ماج عن سفيان بن عيى المغيرة ابن عبد الرحمن وعبد الله بن رجاء المكي ثلاثتهم عن ابن عجلان والله أعلم وأحمد ابن خراش المذكور بالخاء الملجمة هو عايز يعني يقول أنه حدثنا روح عن سهيل عن القعقاع يعني يقول أن الروى من طريق ابن عجلان ولم يكن لذكر سهيل فيه حظ فيقول أنه وردت من رواية أخرى المهم أن هذه لا تقدح لأنني كما قلت أن أحاديث البخاري ومسلم أحاديث منطقاء اختبروها قبل أن يعني يذكروها إلا بعض الفظ قليلة جدا في مسلم حوالي خمسة أحاديث تكلم بعض الناس في بعض الفاظ فيها فقط إنما غير ذلك فالالأحاديث على القبول قولوا لقد رقيت على ظهر بيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين يستقبل بيت المقدس أما رقيت فمعناه صعدت هذه اللغة الفصيحة المشهورة وحكى صاحب المطالع لغتين أخرتين إحداهما بفتح القاف بغير همزة والثانية بفتحها مع الهمز والله تعالى أعلم وأما رؤيته فوقعت اتفاقا بغير قصد لذلك يعني هو رقى يعني مثلا ليجلس على ظهر بيتي أخته كما أتت الرواية الأخرى مصرحة فواجد النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك إنما هو ما قصد أن يطلع على النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الحالة التي هي قضاء الحاجة وذلك يقول فوقعت أي رؤيات اتفاقا بغير قصد لذلك وأما اللبنة فمعروفة وهي بفتح اللام وكسر الباء ويجوز إسكان الباء مع فتح اللام لبنة ومع كسرها وكذا كل ما كان على هذا الوزن أعني مفتوح الأول مكسور مكسور الثاني يجوز فيه الأوجه الثلاثة ككتف فإن كان ثانيه أو ثالثه حرف حلق جاز فيه وجه الرابع وهو كسر الأول والثاني كفخذ، وأما بيت المقدس فتقدم بيان لغاته واشتقاقه في أول باب الإسرائي والله عالمه هذه قاعدة لغوية جميلة ومهمة يعني دونها كده قول قاعدة لغوية واحرص على ان يكون معك في الكراس بتاعك في اخر جزء قيد القواعد اللغوية دي وكررها تنتفع بها ان شاء الله عز وجل كذلك ايضا كما نبهنا القواعد الاصولية القواعد الفقهية كلامه على القواعد الحديثية كل ده افرده بورقات حتى تنتفع بها بعد. تكرر فتنتفع بها إن شاء الله أسمعته يقول قوله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه أما إمساك الذكر باليمين فمكروه كراهى تنزيه لا تحريم كما تقدم في الاستنجام يعني هم يقولون أن هذا أيضا من بابي من باب الأدب وإن كان الظاهر في النهي كما عند الأصوليين أنه للحرام ولذلك يقول هنا الكراه كراهه تنزيه لا تحريم لماذا قلنا ذلك لأن الجماهير يصرفون كل أدب أو كل نهي للأدب إلى الكراه التنزيه قال وقد قدمنا هناك أنه لا يستعين باليمين في شيء من ذلك من الاستنجاء هو قال كده أن كده الأفضل ولكن ذكر صور لبعض استعمال اليمين في مع اليسار في قضاء الحاجة وأما قوله صلى الله عليه وسلم ولا يتمسح من الخلاء بيمينه فليس التقييد بالخلاء للاحتراز عن البول بل هما سواء والخلاء بالمد هو الغائط يعني ولا يتمسح من الخلاء بيمينه فبول فليس التقييد بالخلاء للاحتراز عن البول يعني مش المقصد البول فقط البول وغيره فيدخل في غيره أنه يتناول التمسح في القبل والدبر في البول والغائط كلاهما سيان وليس ولا يتمسح من الخلاء بيمين فليس التقييد بالخلاء الاحتراز عن البول يعني هم قالوا ليه لماذا ينهى عن التمسح باليمين يقولون لأن هذا موضع خذر اللي هو إزالة النجاسة فتكون باليسار وليست باليمين فالنهي هنا على جهة على القولين المشهورين الجماهير على الكراهة التنزيهية والقول الآخر على التحرين فيقول ليس التقييد بالخلال اللي عن البول يعني مش مش المقصد هو لإبعاد اليمين عن البول يعني طيب لو أنه تمسح ولم تصب يده أو لم يصب البول لم يصب البول يده يبقى ما مشاكل قال لا, لا يتمسح أبدا يعني لا يمسك في الرؤية الأولى والرؤية الثانية أنه لا أيضا إيه لا يتمسح قوله صلى الله عليه وسلم ولا يتنفس في الإناء معناه لا يتنفس في نفس الإناء وأما التنفس ثلاثا خارج الإناء فسنة معروفة قال العلماء والنهي عن التنفس في الإناء هو من طريق الأدب مخافة, مخافة من تقذيره ونتنه وسقوط شيء من الفم والأنف فيه ونحو ذلك طبعا لأن التنفس في الإناء زي ما هو قال كده هو يحتمل أن يخرج شيء مستخضر تعافه النفوس فإذا وقع في شيء وراه غيره فإنه يستخضر هذا الماء ولا يستعمله بل يعافه ويتركه فيقول له لا تتنفس في الإناء وطبعا بعض الأبحاث الطبية الحديثة تثبت أن التنفس في الإناء ينقل مرضا يسمى بالكباد أنا ما أدري الترجمة الطبية الحديثة بتاعته إيه؟ ولكن قد ينقل بعض الميكروبات والفيروسات إلى الماء مع النفس فبعد ذلك إيه يحدث ذلك يعني؟ قولها كان صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في طهوره إذا تطهر وفي ترجله إذا ترجل وفي انتعاله إذا تعل. هذه قاعدة مستمرة في الشرع يعني سبق معنا الكلام قبل كذا اللي هي قاعدة التيامن أو التيمن قاعدة مستمرة في في الشرع ويقاعدة تكريم وتشريف اليمين على اليسار ولذلك قلنا أن الفقهاء استدلوا بحاجات زي دخول المسجد أو غيرها طبعا فاتنا ان احنا نقول ولا تمسح من الخلاء بيمينه إذا قلنا أن لا يمسك ذكره بيمينه ولا تمسح بالخلاء بعض أهل العلم حمل ذلك أيضا على حل الجماع يبقى زي حل الخلاء أنه في الخلاء أو في غيره لا يمسك ذكره بيمينه أصلا ولا يتمس يمسح ذكره بيمينه أصلا سواء كان في حال البول أو في غير حال البول يعني إذا ما كان في بول أصلا لا يمسك ذكره بتاتا بيمين يقول وهي إنما كان وهي وهي إنما كان هي مكتوبة إنما افصلوها دي. ما إنما غلط وهي إنما إنما كان من باب التكريم والتشريف كلبس الثوب والسراويل والخف ودخول المسجد والسواك والاقتحال وتقليم الأظفار وقص الشارب وترجيل الشعري وهو مشطه مشطه عن تسريحه ودهنه ودهنه أو دهنه وندف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة وغسل أعضاء الطهارة والخروج من الخلاء والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود وغير ذلك مما في معناه يستحب التامن فيه طبعا مسألة السواك، ذكرنا قبل ذلك ترجيح شيخ الإسلام أنه باليسار، لأنه يعمل عملين، قال السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب، ففيه معنى أيضا إزالة الخبث، فيبقى يزال أيضا باليسار، أو إزالة الأذى فيزال باليسار، قال أما ما كان بضده كدخول الخلاء والخروج من المسجد، والامتخاط والاستنجاء، وخلع الثوب والسراويل، والخف وما أجبه ذلك فيستحب التياسر فيه وذلك كله بكرامة اليمين وشرفها والله أعلم قال وأجمع العلماء على أن تقديم اليمين على اليسار من اليدين والرجلين في الوضوء سنة لو خالفها فاته الفضل وصح وضوءه وقالت الشيعة هو واجب ولا اعتداد بخلاف الشيعة طب نسأل هنا سؤال العلماء يقولون أن الترتيب, الترتيب واجب وبعضهم يقول ركن طب إذا انتفى يعني الشافعية نفسهم الشافعي نفسه يقول أن الترتيب واجب فكيف يقول أن الترتيب واجب وبعد كده يقول تقديم اليمين على اليسار من اليدين والرجلين في الوضوء سنة لو خالفها فاته الفضل وصح وضوءه إيه الصارف هنا تفضل طب وليه من قلش اللي ترتب العضو نفسه طيب عشان إحنا ما نطولش أنا أقول لكم الخلاصة لأن ال... لأن اليدان والرجلان لأن اليدين والرجلين عضو واحد يعني هو لو بدأ باليسار قبل اليمين فاتة السنة إنما هو رتب الأعضاء لأن كلا الزراعين عضو واسمه اسمه اليد واسمها الرجل وضحت؟ لأنهما كالعضو الواحد فقط قال واعلم أن الابتداء باليسار وإن كان مجزيا فهو مكروه النص عليه الشافعي وهو ظاهر وقد ثبت في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما بأسانيد حميدة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا لبستم أو توضأتم فابدأوا بأيمانكم والحديث ضعيف وهذا نص في الأمر بتقديم اليمين ومخالفته مكروهة أو محرمة وقد انعقد إجماع العلماء على أنها ليست محرمة فوجب أن تكون مكروهة يبقى دي برضو حاجة نستفدها أن الإجماع أحيانا يصرف الاحتمالات يعني يصرف احتمال من الاحتمالات فيتبقى الآخر وضحت؟ يعني هنا يقول مثلا أن نص في الأمر بتقديم اليمين فابدأوا بأيمانكم طب ليخالف الأمر إما مكروريا محرم ما هو خلاف الأمر الأمر إما أن يكون أمر واجب أو أمر مستحب مندوب فخلافه يكون محرم ويكون, ويكون مكروه فهو هنا بيقول أن الإجماع العقد على أنها ليست محرمة فواجب أن تكون مكروه طبعا زي ما احنا ماشيين اكتب جنبها اجماع اش انت بعرف الاجماعات التي نقلها في الكتاب ثم اعلم ان من اعضاء الوضوء ما لا يستحب فيه التيامن وهو الاذنان والكفان والخدان بل يطهران دفعة واحدة فان تعذر ذلك كما في حق الاقطع ونحوه قدم اليمين قوله كان رسول الله, صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في شأنه كله في نعله وفي نعله وترجله هكذا وقع في بعض الوصول في نعل على إفراد النعل وفي بعضها نعليه بزيادة ياء التثنية وهما صحيحان أي في لبس نعليه أو في لبس نعله أي جنس النعل ولم يرى في شيء من نسخ بلادنا غير هذين الوجهين وذكر الحميد والحافظ عبد الحق في كتابهما الجمع بين الصحيحين في تناعوله بتين مثنى فوق ثم نون وتشديد العين وكذا هو في رواية البخاري وغيره وكله صحيح وقع في رواية البخاري يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله وذكر الحديث وفي قول ما استطاع شر إلى شدة المحافظة على التيمن أعزين نقول إيه بقى؟ نقول أن كان يحب التيمن في طهوره وفي شأنه كله أن كلمة في شأنه كله كلمة كله من صيغ العموم. يبقى إذا هذا العموم عموم مخصوص ولا لا مش مخصوص أيه عموم دخله التخصيص أو الخصوص. لماذا؟ لأن هناك حالات يقدم فيها لي اليسر كدخول الخلاء مثلا والخروج من المسجد خروج من البيت. فهذه حالات يقدم فيها لي اليسر. التمسح من الخلاء يكون باليسرى فقدم اليسرى يبقى وفي شأنه كله هنا من العام المخصوص أي مخصوص ببعض الأشياء الأخرى يقول باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيب وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين قالوا وما نعم نعم لا هي عندي كذا إنما في المطبوعة اللاعنين إنما النسخة اللي معاك هي النسخة اللي معاي إلا أنت تكون نسخة لملاخ مختلفة يعني. طيب أنا هقرأ النسخة اللي عندي ونتصحح عليها يعني عشان إيه قالوا وما اللاعنان يا رسول الله قال الذي يتخلف في طريق الناس أو في ظلم قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين أو اللاع... اللاعنان وما اللاعنان يا رسول الله قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم أما اللاعنان فكذا وقع في مسلم وقع في رواة أبي داود اتقوا هو كتبها الاثنين زي بعض بس الروات تانية اللعانان اللعانان بب ألف بعد العين يعني هو هنا بدأ بين اللام وبابين ل العين قال والروايتان صحيحتان قال الإمام أبو سليمان الخطابي المراد باللعين الأمرين الجالبين للاعني الحاملي الحاملين الحاملين الناسا الحاملين الناس عليه والداعيين إليه وذلك أن من فعلهما شتم ولعن يعني عادة الناس عادة الناس لعنه فلما صار سببا لذلك أضيف اللعن إليهما تبقى إيه؟ اللاعنين يعني كأنهما سبب اللعن فأضيف كأنهما هما اللاعنان أنفسهما وقد يكون اللاعن بمعنى الملعون وال ملاعنة مواضع اللعن قلت فعل هذا يكون التقدير اتقوا الأمرين الملعون فاعلهما وهذا على رواية أبي داود أما على رواية مسلم فمعناه الله أعلم اتق فعل اللع, اللع... اللعان... أي صاحب اللعن وهم اللذان يلعنهم الناس من في العادة والله أعلم قال الخطابي وغيره من العلماء المراد بالظل هنا مستظل الناس الذي اتخذوه مقيلا ومناخا ينزلونه ويقعدون فيه يبقى إذن المستظل المنتفع به هو أظه يقول كذا اتخذوه مقيلا ومناخا ينزلونه ويقعدون فيه وليس كل ظل يحرم القعود تحته فقد قعد النبي صلى الله عليه وسلم تحت حايش النخل لحاجته وله ظل بلا شك والله أعلم يبقى الأشياء اللي هتبقى مستظل لإيه الناس فهذه تستوجب اللعن يعني الإنسان تخلى تحت شجرة ومنع الشجرة فإذا أحد الناس إلى هذا المكان فوجد أن أحد, أحد الناس قد تبول أو تغوط ماذا يقول اللهم ما لعنك وخاصة إذا وقعت رجله مثلا في هذا الأذى أو يصيب بهذا الأذى يشتد لعنه وضحت وكذلك أيضا يعني بعض أهل العلم يحمل أيضا الكلام ده على الشجر الذي له ثمر مقصود يعني يجي تحت نخلة مثلا بيقع الثمر بتاعها ويتغوض طب الثمر ده يقع فيه في الأشياء دي فنقول له ان ده قد يجلب له اللعن اللهم لعنه مكانش لا يعني لم يجد مكانا اخر نعم هيأسم ليه لا لا هو ملعنهش على التعيين هو يقول اللهم لعن من فعل ذلك زي المتبرجات قال العنهن فإنهن ملعونات، نعم والله بقى دي عند ربنا سبحانه وتعالى انما هو هنا لعن يعني نهو سلم يقول ان هذا مما يجلبه لعن مما يجلب شتم الناس ولعنهم يعني هو عارف الشخص اللي عمل كده هو مش عارفه يعني ايه شخص معين وهو مش عارفه معين يعني هو يعرفه بعينه وضحت لو مش عارفه لم يعرفه بعينه يبقى خلاص هذا مبهم قصدوا ازاي وهو لا يعرفه هو لو عارف يعني شاف واحد بيتغوط كده الله ما لعنك قصدك كده انا مش اه مثلا يعني انت قصدك ولا قصدك شاف اللي عمل كده قال له الله يلعنك كنت بتعمل ايه ده ما هو شاف الحاجة يبدع ما شافش اللي عمل وده يبقى لعن ما مابهوش مشاكل لا طب أنا شاب بقى هو بعينه بقى قال له علم لعنك كنت بتعمل ايه ده هو ده ما كانت يعمل فيه الكلام ده صحيح فلعن المعين الف، العلماء على خلاف في لعن المعين بعضهم أجازه وبعضهم لم يجيزوا والذين لم يجيزوا قالوا أن هنا اللعن معناه الطرد من الرحمة فيبقى إذا قلنا الطرد من الرحمة يبقى لا أحد يخرج أحدا من رحمة الله عز وجل يبقى هنا القضية ليس لك من الأمر شيء كما النبي صلى الله عليه وسلم يعني لعن بعض كفار قريش فنزلت نزل قول الله تعالى ليس لك من الأمر, من الأمر شيء إنما بعد كده نعرف أن اللعن قد يأتي بمعنى العذاب الشديد يعني لما قول اللهم لعنه معناه عذبه عذابا شديدا فالدعاء بالعذاب الشديد هذا من الأمور الجائزة يعني لو النوع عمل كأله أخي ربنا عزبك يجوز ولا لا يجوز إنه يهذب بمثل هذا الدعاء يعني ما نقولش إنه وز كما كان لعن الشخص بذاته الذي هو الطرد من الرحمة احنا كم نخلص والله أنا مين اللي قال يتعين نبي صلى الله عليه وسلم يقول أن من يفعل هذه الفعلة فإن الناس يشتمونه ويلعنونه ما قالش يا جماعة يشتمون لعنوه صح الموضوع اللهم سلم قال الخطبى وغيره من العلماء المراد بالظل أتبخّل زيونا طبعا يحمل أيضا ده الظل المقصود اللي الناس هتنتفع به كذلك أيضا الأماكن التي يعني يستظل الناس فيها من المطر مش شرط بقى ظل إنما في مكان كده هيخشه عشان المطر فما يجيش بقى صاحبنا إيه برضو يقضي حاجته في هذا المكان ام ظل للمطر أو كده. وأما قول صلى الله عليه وسلم الذي يتخلى في طريق الناس فمعنه يتغوض في موضع يمر به الناس وما نهي عنه في الظل والطريق لما فيه من إيذاء المسلمين بتنجيس من يمر به ونتنيه واستقزاره الله أعلم قول دخل حائطا وتبعه غلام معه ميضاء فوضعها آدال باب باب الاستنجاب المائي من التبرز حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك إن, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وتابعه غلام معه ميضاء مي مي ميضاء هو أصغرنا فوضعها عند سدرة فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء وحدثنا أبو بكر بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع وغندر عن شعبة حاوى حدثنا محمد بن المثنى واللفظ له حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عطاء ابن أبي ميمونة أنه سمع أنا بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء وحدثني زهير بن حرب وأبو كريب واللفظ لزهير حدثنا إسماعيل يعني ابن علي حدثنا روح بن القاسم عن عطاء ابن أبي ميمونة عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبرز لحاجته فأتيه بالماء فيتغسل به قوله دخل حائطا وتابعه غلام معه ميضأة فوضعها عند سدره فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء وفي الوقت كان رسول الله صلى الله عليه يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام النحوي إداوة من ماء وعنزه فيستنجي بالماء وفي رواية أخرى كان رسول الله يتبرز لحاجته فأهتيه بالماء فيغتسل فيتغسل به فيتغسل به الميضة بكسر ميم وبهمزة بعد الضاد الموجَّام وهي الأنا الذي يتوظَّأ به أيتوضَّأ أي به كر والابريق وشبهه ما، وأما الحائط فهو البستان، وأما العنازة فبفتح العين والزاي وهي عصا طويلة في أسفلها زج والزج الرمح الحديدة حديدة تكون في طرف تكون في طرفه ولكنها ليست مدببة كالرمح. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويقال رمح قصير وإنما كان يستصحبها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان إذا توضأ صلى فيحتاج إلى نصبها بين يديه لتكون حائلا يصلي إليه وأما قوله يتبرز فمعناه يأتي البراز بفتح الباء وهو المكان الواسع الظاهر من الأرض يخلو لحاجته ويستتر ويبعد عن أعين الناس أو عن أعين الناظرين وأما قوله فتغسل به فمعناه يستنجي به ويغسل محل الاستنجاء والله أعلم وأما فق هذه الأحاديث ففيها استحباب التباعد لقضاء الحاجة عن الناس لكم الله سبحانه وتعالى ففيها استحباب التباعد لقضاء الحاجة عن الناس يعني أتمنى أن تترقموا الفوائد يعني حط على واحد والاستثار عن أعين الناظرين اثنين وفيها جواز استخدام الرجل الفاضل بعض أصحابه في حاجته وفيها خدمة الصالحين وأهل الفضل والتبرك بذلك التبرك بالخدمة معنى حصول الخير له بذلك إن هو بيحتسب أنه يخدمهم فيخفف عنهم ويساعدهم في حوائجهم فهذا معنى التبرك بصحبتهم للفائدة ولحصول الأجر. فالأجر في ملازمة الصالحين هو الاستفادة منهم هو حصول خير له بأنه إذا جلسهم فأنعم الله عز وجل عليهم بشيء من المغفرة وبغيره بغيره فيصيبه أيضا لأنهم هم القوم لا يشقى بهم جليسهم إنما التبرك بالصالحين ليس تبركا حسيا بمعنى أن البركة تنتقل من أجسادهم إلى جسده فيتمسح باب الأجساد وال... فهذا يعني لا يشرع ولا يجوز. قال وفيها جواز الاستنجاء بالماء واستحبابه ورجحانه على الاقتصار على الحجر طبعا استحبابه ورجحانه على الاقتصار على الحجر لأن الماء ينقي أكثر من ال من الحجر، وقد اختلف الناس في هذه المسألة، فالذي عليه الجماهير من السلف والخلف وأجمع عليه أهل الفتوى من أئمة الأمصار أن الأفضل أن يج... أن يجمع بين الماء والحجر، أن يجمع يعني المستنجي أو أن يجمع بين الماء والحجر، فيستعمل الحجر أولاً. لتخف النجاسة وتقلم مباشرتها بيده ثم يستعمل الماء فإن أراد الاقتصار على أحدهما جاز الاقتصار على أيهما شاء سواء وجد الآخر أو لم يجده فيجوز الاقتصار على الحجر مع وجود الماء ويجوز عكسه فإن اقتصر على أحدهما فالماء أفضل من الحجر لأن الماء يطهر المحلة طهارة حقيقية وأما الحجر فلا يطهره. وإنما يخفف النجاسة ويبيح الصلاة مع النجاسة المعفو عنها قال وأما الحجر فلا يطهره وإنما يخفف النجاسة ويبيح الصلاة مع النجاسة المعفو عنها وأما الحجر فلا يطهره وإنما يخفف النجاسة ويبيح الصلاة طبعا لو إن الحجر أنقى فإنما بيخففش بس إبه هو زال عين النجاسة وزال أثرها وزال لونها بالحجر إبه تمام فعل كل شيء إنما إن زال العين ولم يستطع بهذا الحجر أن يزيل العيء الرائحة أن يزيل اللون لون النجاسة فنقول خلاص يكتفي بذلك وهذا يجزئه ويصلي فيش مشاكل إنما الماء أفضل لأن الماء يزيل كل هذه الأشياء فيبأ هنا هو الراجح والمستحب والأولى قال ويبيح السلام عن نجاسة المعفو عنها وبعض السلف ذهبوا إلى أن الأفضل هو الحجر وربما أوهما كلام بعضهم أن الماء لا يجزي. طبعا السلف كانوا يقولون كيف ننجس أيدينا بهذا القذر لأنه لو استعمل الماء فبيد اليسرى لشك للنجاسة هتباشر يده ومع المباشرة يبقى نجس يده ويزيل هذه النجاسة بعد ذلك بالماء طب يقولوا طب احنا نأنف بعضهم كان يقول نحن نأنف كيف ألوث يدي بمثل هذه القذورات فكان يقول أن الحجارة أفضل من, من الماء ومع ذلك فإن استخدام الحجر مع الماء أفضل الماء بعد ذلك الحجارة تأتي بعد ذلك وقال ابن حبيب المالكي لا يجزي الحجر إلا لمن عدم الماء وهذا خلاف ما عليه العلماء من السلف والخلف وخلاف ظواهر السنن المتظاهرة يبقى صحيح أن الحجارة تجزي حتى مع وجود الماء وقد استدل بعض العلماء بهذه الأحاديث على أن المستحبة أن يتوضأ من الأواني دون المشارع والبرك ونحوها إذ لم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الذي قاله غير مقبول ولم يوافق عليه أحد فيما نعلم يعني بيقول أنت مثلا المشارع والبرك المشارع الميال كبيرة والبرك معروف الماء الواقف مشارع الماء الجاردة بل لكن في مساعات كبيرة طب التوضؤ يعني مثلا ترعه زي اللي موجودة عندنا او ماء النيل مثلا واحد عايز ينزل يتوضا من النيل فهنا يقول له بعض العلماء يقولوا له لا ده النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك بل كان يستعمل الاذاوه يستعمل الانيه ما كان يعني يتوضا في مثل هذه المشارع ولا والبرك فنقول ان هذا الاستدلال ايه غير مقبول قال ولم يوافق عليه احد فيما نعلم قال القاضي عياد هذا الذي قاله هذا الخيل لا أصل له ولم ينقل أن نبي صلى وجدها فعدل عنها إلى الأواني والله أعلم يبقى في حاجة اسمها الترك العدمي ترك عدمي يعني يعني أشياء أصلا لم تكن موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فما يجيش واحد يقول أن نبي صلى لم يفعلها فعشان كده احنا ما نعملهاش يعني مثلا القصة اللي دايما بيحكوها دي ان جماعة خرجوا يعني كما يقولون في سبيل الله يعني فرعوا الواحد فأضافهم فأتى لهم بإيه بطبلية أو بصنية كده يعني فالمهم على مراجل راح جاب الأكل وجيه فلقهم مدششينها يعني كسروها فسألهم أنتوا ليه عملتوا كده قالوا هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكلوا على مائدة خوان كده مرفوع وتاعوا ولا ما فيش كلام فانكسر عشان ما كانش فيه لم يأكل على ذلك نقول أن الترك العدمي أشياء لم تكن موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها وجدت الآن العبرة فيها بمسألة المصلحة والمفسد، فإن كان الخير فيها غالب نقول إنها نقول إنها نقول إنها مباحة إذا كان فيها إذا كانت مفسدتها محضة أو غالبة نقول إنها محرمة يعني هل هناك كان هناك طائرات؟ ما كانش في طائرات فهي واحد يقول طيب أنا سأسافر راكبا جملا لأنها السنة لا واللي ركب طائرة يبقى مبتدع يقولون انت عجيب والله هذا يسمى بالترك الايه العدم نبي صلى الله تركه لأنه لم يكن موجودا انما امتى بقى نقول المسألة محل اعتبار زي الصحابة ما عملوا رضوان الله عليهم اجتمعوا مع نبي صلى الله عليه وسلم على مائدة فقدم لهم القنفد فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل عملي رفع يده فرفعوا أيديهم قالوا أكيد ده أكيد ده محرم ولا في حد ننظر فقالوا يا رسول الله يعني رأيناك رفعت يدك ولم تأكل قال إنه لم يكن بأرض قومي فإن نفسي تعافى يبقى هنا وجد وإيه وترك فسألوا ده تركت لي قال إن نفسي لا تقبله يبقى مش عشان حرام صحيح ده تركه وبيّن علة الترك والأشياء الأخرى التي تركها بيّن علّة تركها إنما الأشياء لم تكن موجودة لا أحد يأتي بعد ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها فنحن كذلك لا نفعلون أقول لا هذا من التضييق على الخلق ومن التعنت الغير موجود ولذلك يتهم الإخوة في مثل هذه واحد يسألهم أنتوا أنت لي بتكلب معالي النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأكل بالملعقة هذا سؤال سؤال عجيب والله واخد بالك يقول لك الأشياء دي لم يركب سفينة لم يفعل كذا معين كانت موجودة ولم يركب سفينة خلاص هل تركها لأن مفسدتها محضة أو راجحة مش موجود الكلام ده إنما تركها يبقى الأمر على الإباحة وعلى الجوز كده فاضل أدعليكم طيب ناخد كمان طيب يقول بابه المسح على الخفين تعبته طيب ما تعبتش لسه الله المستعد طيب الكم كده احنا ماشيين ببطئ جدا الاي الاي طيب الله المستعد طيب خلاص نكتفي بال. Elhamdülillah subhanakallahü ve hamdük eşhedü en